ب ش اللي حبك معي بلق ي زادي مرافقي في السفر وبات لذات وبات لذات بذكركتي بلادي في مجيلي والسمر وانت عسعاد ما تذكر ودادي もんこってなし ي ا ま ا ناس جمع مثلك ناس الوداد بخير انت وانا بنلتقي تسع حبك معي ب ل ق ي زادي مرافقي في السفر و ب د ي ل ا ذ ت و ب د ي ل ا ذ ت في ذ ك ر ت ي بلادي في مكيالي والسمر باش ل ي حبك معي ب ل ق ي زادي مرافقي في السفر بذكرك ت ي ل ت وباتي لذات في ذكرة دي بلادي ب م ج ي ا لي والسمر وانت عالساعات ما تذكر ودادي ق و ن ق ل دي ناسي ياما ناس كم ناس, جام ناس جام مثلك دي ناس كام م تناسي الوداد الوجاد كما الطر ل ه د و شادي يعيش فوق الشجر وبين اغصانها رايه وغادي ونهشه الشفر و شفنا كما الطر ل ه د و شادي يعيش فوق الشجر وبين اغصانها رايه وغادي من هشه الشفر و صل عنه شي بي وغني كل وادي والخطر ا ل ع ش مني و ا ل م و ا ص والسمار والقدار بخير بنا فنلتقي في نلتقي في السرع ما قصدهمش ي قصدهمش ي سوى ع ز ر ك جوادي حاشا علي ما أ ث ر اسمع يقولولك عني ا ا ل ع د ك ل العادي م م ا و أثر ما مشي مشي قصده قصده سوى ز ر ك ج و حاش علي ما علي أثر مازلت واجب على أ ه د ي مهادي عافر ودادي خير الناس فيهم يحفظون الوداد بخير انت و ا د ي يا نور عيني ويا سلوه فؤادي آ ه ف ر ج ت ك ما قدر ما بين ع ي ن وبين عيني و ب ن النوم بادي حيز علي بالسفر ر نور فرجتك يا عيني ويا سلوة فؤادي ما سلوة د آآ ق وبين ع ي ن وبين ع ي ن وبين النوم بادي حيز عليه ي ا ل س ف ر د ع ي ش في الحب أ ح ر م ن ي رغادي دعيك في المجيبة بخير الحب والحزون واحدار المتوان كلام ماله اثر ما قصدهمش ي قصدهم سوى ع ز ر ق جوادي حاشا علي ما اثر اسمع يقولولك عني العادي كلام رجواتي عاش علي مازلت أثر واقف على أ ه د ي مهادي ع ا ف ر ودادي خير الناس فيهم يحفظون الوداد بخير ا ي وانا ل ن ل ت ج ي